الفصل الأول من الباب الأول في كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الأولى من الكتاب بخلاف المقدمة إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية الدليل الأول قوله شرطة تعالى شرطة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك الأمل ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا ويعلمون 6- قال الإمام الطبري يقول شرطة تعالى ذكره شرطه لنبيه وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليه فاجره يقول فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنة يقول ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أباً يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه ذلك بأنهم قوم لا ويعلمون يقول تفعل ذلك به من أعطائك إياهم الأمان ليسمع القرآن وردك آياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله وقال الإمام البغوي حتى يسمع كالأمن الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب ذلك بأنهم قوم لا ويعلمون أي لا يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله قال الحسن هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة وقال الإمام الشوكاني في تفسيره بأنهم قوم لا ويعلمون أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآلئة قلت فهذا النص القرآني المحكم في دلالته يثبت في وضوح حكم الشرك مع الجهل الشديد المطبق في وقت ندرست فيه الشرائع وطمست فيه السبل واشتدت الفتن حتى إذا أخرج العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الظلمات لذلك سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات قال الإمام النووي تعليقا على حديث ابن جدعان وأما الجهالية فما كان قبل النبوة سموها بذلك لكثرة جهالتهم وقال ابن تيمية موصفا إياها اعلم أن الله أرسل محمدا إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا شرطة أو أكثرهم شرطة قبل مبعثه والناس إذ ذاك أحد رجلين إما كتابي معتصم بكتاب شرطه إما مبل وإما منسوخ شرطه وإما بدين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك واما امي من عربي وعجمي مقبل على عباده ما استحسنه وظن انه ينفعه من نجم او وثن او قبر او تمثال او غيره ذلك والناس في جاهليه بهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد وغاية البارع منهم علما وعملا أن يصلى قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين مشوب بأهواء المبدلين والمبتدعين قد يشتبه عليه حقه بباطله أو يشتغل بعلم القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا وأن يكدح بنظره نظر متفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية ورياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل ان وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نظر قليل مضطرب لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا ولا يغني من العلم الإلهي شيئا. باطله أضعاف حقه شرطة أن حصل شرطه وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب الدليل الثاني قوله شرطة تعالى شرطة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة البينة واحد قال ابن تيمية وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين وهم عبدت الأوثان منفكين أي منفصلين وزائلين والمعنى لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى أتتهم البينة لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي والبينة الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم بين لهم ضلالهم وجهلهم ولفظ البغوي نحو هذا قال لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينه لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم البينة شرطة الحجة الواضحة شرطة بعني محمدا أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان فأنقذهم الله به من الجهل والضلالة وقال الشوكاني قال الواحد ومعنى الآية إخبار الله شرطة تعالى شرطة عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة قال: وهذه الآية تنص بوضوح على إثبات وصف الشرك والكفر قبل البعثة المحمدية والحجة القرآنية ويلاحظ اقتران وصفي الجهل والشرك في عبارات السلف وهذا مع وصف القرآن لهم بالجهل والغفلة في الكثير الكثير من الآيات على سبيل المثال للحصر قوله شرطه تعالى شرطة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الجمعة اثنان قال الطبري يقول شرطه تعالى ذكره شرطة وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث الله فيهم رسولا منهم في جور عن قصد السبيل وأخذ على غير هدي مبين يقول يبين لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرجدئة وقال ابن كثير فبعثه الله شرطة سبحانه وتعالى شرطه وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من الصبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نذرا يسيرا مما بعث الله به عيس بن مريمه قغلت وقد يقول قائل إن حكم الشرك ثابت لأصحابه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الحجة الرسالية كانت قائمة عليهم والجهل والغفلة التي كانوا فيها بسبب اعراضهم عن الحجة وليس بسبب فقدها اقول وبالله تعالى التوفيق ان كلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن لنصهم على توصيف هذا الوقت بانه كان وقت فترة من الرسل وطموس من السبل ومع هذا اسوق ايتين من كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم المبحث الأول فطور الرسالات قبل بعثه النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطه الآية الأولى قوله شرطة تعالى شرطة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير والأنذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير المائدة تسعة عشر. قال القرطبي يبين لكم انقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غدا ما جاءنا رسول على فترة من الرسل أي سكون يقال فتر شيء سكن وقيل على فترة على انقطاع ما بين النبيين عن أبي علي وجماعة أهل العلم وحكاه الرماني أه وقال ابن كثير والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به أتم النعمة والحاجة إليه أمر عمم فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجموهم إلا بقايا من بني إسرائيل ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه فكان الذين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهد الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا قال شرطة تعالى شرطة أن تقولوا ما جاءنا من بشير والأنذير أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم آه وقال الطبري على فترة من الرسل يقول على انقطاع من الرسل والفترة في هذا الموضع الانقطاع يقول قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير والأنذير فمعنى الكلام قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يعلمهم شرطة عز ذكره شرطة انه قد قطع عذرهم برسوله صلى الله عليه وسلم وأبلغ إليهم في الحجة وقال الشوكاني أن تقولوا ما جاءنا من بشير والأنذير تعليل لمجيء الرسول بالبيان على حين فترة أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم أي لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم الآية الثانية قوله شرطة تعالى شرطة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين القصص 47 قال الطبري يقول شرطة تعال ذكره شرطة ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم لو حل بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم واكتسابهم الآثام واشترامهم المعاصي ربنا هل لو أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا صختك وينزل بنا عذابك فنتبع دلتك وآية كتابك الذي تنزله على رسولك وتكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك فيما أمرت وانهيتنا لعجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم ولكن بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسله قال الشوكاني قال الزجاج وتقدير ما أرسلنا إليهم رسلا يعني أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم فهو كقوله شرطة سبحانه شرطة لألا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومعنى الآية أن لو عذبناهم لقلوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا ويظنون أن ذلك عذر لهم ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل ولكن أكملنا الحجة وأزحنا العلة واتمنا البيان بإرسالك يا محمد إليهما وقال القرطبي فيقول ربنا لولا أي اللاو، أرسلت إلينا رسولا لما بعثنا الرسل وقيل لعجلناهم بالعقوبة وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفار فالقشيري والصحيح أن المحذوف لولا كذا لما أحتيج إلى تجديد الرسل أي هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد ولكن تطاول العهد فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل وقال ابن كثير أي وأرسلنك إليهم لتقييم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذيرنا وقال البغوي ولولا أن تصيبهم عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية فيقول ربنا لولا هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وجواب لولا محذوف أي تعجلناهم بالعقوبة يعني لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجلناهم بالعقوبة على كفرهم وقيل معناه لما بعثناك إليهم رسولا ولكن بعثناك إليهم لألا يكون للناس على الله حجة بعض رسله قال فمن هذين النصين يعلم أن القوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو عاجلهم المولى شرطة سبحانه شرطة العقوبة على شركهم واكتسابهم الآثام لاحتج القوم بأنهم في زمن فترة من الرسل ما جاءهم من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليقطع عذرهم في العذاب ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشركون كافرون غير مسلمين إلا أنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية على خلاف بينهم في هذا الأخير فهؤلاء القوم كانوا في زمن فترة من الرسل وفي جهل شديد ومع هذا كانوا مشركين الدليل الثالث شرك قوم نوح صلى الله عليه وسلم وهو أول شرك وقع على وجه الأرض ومن المعلوم بيقين أن آدم عليه السلام قد ترك ذريته على التوحيد الخالص، ثم بدأ يدب الشرك في ذريته بسنن شيطانية التي تحدث عنها حبر الأمة ابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرطة فاصبح مشركين فبعث الله نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض بنص حديث الشفاعة الصحيح. ومن المعلوم أيضا أن نوح عليه السلام كان يخاطب قومه على أنهم مشركون لا مسلمون فأين الرسول الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه قال الله شرطة تعالى شرطة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه البقرة مائتان وثلاث عشر قال ابن كثير قال ابن جرير عن ابن عباس شرطة رضي الله عنه شرطه قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال وكذلك هي قراءة عبد الله الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضية وقال ابن تيمية وذلك أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام حتى ابتدع الشرك وعبادة الأوثان شرطة بدعة من تلقاء أنفسهم شرطة لم ينزل الله بها كتابا ولا أرسل بها رسولا بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة قوم منهم زعموا أن التمثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلاكية والأرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفليه من الجن والشياطين وقوم على مذاهب أخر وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكبون فابتعث الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله زلف ويتخذوها مشفعة أه وفي صحيح البخاري عن ابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرطة صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسمواها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبادته قلت انظر رحمن الله وإياك قول ابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرط أنها شرط أي الأصنام شرط لم تعبد في بادء الأمر وأن العلة في عبادتها تنسخ العلم وانتشار الجهل وذلك لأن المشرك أينما كان يظن أن ما هو عليه من ديانة تقربه إلى الله زلفة فكيف يتقرب العبد إلى الله بأمر يعتقد بطلانه وذلك لأن الشرك منبعه ومبعثه الاعتقاد بخلاف المعصية فإن منبعها ومبعثها الشهوة المحضة فالزاني والسارق وشارب الخمر يعلم قبح وحرمة معصيته ولكن يحمله على اقترافها الشهوة العارمة بخلاف الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذه الحامل على فعلها الاعتقاد للشهوة لذلك لن تجد عبدا يعلم قبح وحرمة الشرك وانه يسوق صاحبه الى الخلود في النيران ويحرم عليه دخول الجنة ويحبط عمله بالكلية ثم يفعله بعد هذا قربة الى الله المبحث الثاني اقتران وصفي الشرك والجهل لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل والتوحيد قرين العلم لا ينفكان يقول لا شرطة جل ثناؤه شرطة ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوسف أربعون قال ابن كثير أي فلهذا كان أكثرهم مشركين وهذا المعنى شرطة وهو جهالة أكثر الناس شرطة مستقر في كثير من الآيات كقوله شرطة تعالى شرطة قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لقمان خمسة وعشرون وقوله شرطة تعالى شرطة ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الدخان تسعة وثلاثون وقوله شرطة تعال إن أولياءه الله والمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون الأنثال 34 وهذا في الكثير الكثير من الآيات وصف أكثر الناس بالجهل وعدم العلم وكذلك أيضا وصف القرآن في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضلون عسواء سبيلك قوله شرطة تعالى شرطة وما يؤمن أكثرهم بالله الله وهم مشركون يوسف مائة وست وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الأنعام مائة وست عشر فعلم بنصوص القرآن المستقرئة البينة الواضحة الدلالة أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والجهل فعندما يقول الله شرطة تعالى شرطة إن الله لا يغفر أن يشرك به النساء ثمانية ثم نقصره على العالم والمعاند فقط، فهذا لا يكون إلا للنادر القليل، ومن المعلوم أن النصوص نزلت لأجل المشاع الغالب ذكره وليس للنادر القليل الذكر. يقول الإمام أبو بطين، بعد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، إن من فعل الشرك فهو مشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال. فقد جزم شرطة رحمه له شرطة في مواضع كثيرة تكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه وقال شرطة تعالى شرطة إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال عن المسيح أنه قال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار فمن خاص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقط شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بإله ولم يقيد ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح ولله الحمد وبهذا يعلم فقه ابن عباس شرطه رضي الله عنهما شرطة عندما على وقت اقتراف الشرك في قوم نوح بتنسخ العلم فقال فلم تعبد أي الأصنام حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدا فهؤلاء القوم كانوا بداية على التوحيد ومن نسل موحد ثم دب فيهم الشرك بنوع من الجهل والتأويل وتخرصا وحسبانا أنه يقربهم إلى اللهزل بدعه من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله بها من سلطان فأصبحوا مشركين فعند هذا بعث الله إليهم نوحا عليه السلام بشيرا ونذيرا ليقيم الحجة المجبة للعذاب في الدارين لمن خالفها قال شرطة تعالى شرطة في سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين خمسة وعشرون ألا وتعبدوا الله ولها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ستة قال ابن كثير يخبر شرطة تعالى شرطة عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه إني لكم نذير مبين أي ظاهر نظارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا اليما موجعا شاقا في الدار الآخرة يا. قالت وما يقال في قوم نوح عليه السلام يقال في كل أمة بين رسولين لأن الرسل ترسل لأقوامهم شرطة المشركين الجاهلين شرطة بالإسلام العام فيكفر أكثر أقوامهم ويؤمن لهم من وفقه الله للهداية ثم يفصل الله بينهم وبين أقوامهم ويبقى الموحدون شرطة بعد هلاك الكفار برسالات شرطة ثم يمكث ما شاء الله لهم على التوحيد حتى إذا تنسخ العلم لديهم دب فيهم الشرك من قبل جهلهم وتخرصهم على ربهم بغير سلطان لديهم من الله شرطه جل ثناؤه شرطة فعند هذا يبعث الله رسولا ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ويتوعدهم بالعذاب في الدارين ان استمروا على شركهم وكفرهم بعد الحجة الرسالية وهذا لقوله شرطة تعالى شرطة رسلا مبشرين ومناذرين لآلا ويكون للناس على الله حجة بعض الرسل النساء مائة وخمسة وستون ومن هذا يعلم أن اسم المشرك ثابت قبل بلوغ الرسالة والعذاب في الدارين لا يكون إلا بعدها قال ابن تيمية نقلا عن محمد بن مصر المروزي قالوا ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا وكان العمل بالفرائض إيماناً والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم والقيام بها إيمانا وإنما يكثر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر وقال صاحب بدائع الصناع فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفه شرطة رحمه الله شرطة هذه العبارة فقال كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب شرطة سبحانه وتعالى شرطة وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق لا شرطه سبحانه وتعالى شرطة فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلفظه وقال ابن تيمية في وكذاك أخبر عن هود أنه قال لقومه إن أنتم الله ومفترون فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلها أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسالة ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا والتولي عن الطاعة كقوله فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول فهذا لا يكون إلا بعد الرسولة الدليل الرابع قوله شرطه تعالى شرطه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الأنعام مائة وواحد وثلاثون قال القرطبي أينما فعلنا ذلك بهم لاني لم أكن أهلك القرى بظلمهم أي بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقيل لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم فهو مثل والأتزر وازره وزر أخرى ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ذلك وقال البغوي أي الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي لم يكن مهلكهم بظلم أي يشرك من أشرك وأهلها غافلون لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلا ينذرونهما وقال الشوكاني يظلم شرطة سببي أي لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهم والحال أن أهلها غافلون لم يرسل الله إليهم رسولا والمعن أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القر والحال أنهم غافلون عن الأعذار والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب قال فهذا النص بفهم السلف يثبت وصف الشرك قبل البعثة والناس في غفله إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد رسالة شرطة والآن بمشيئة الله وعونه أسوق آية من كتاب الله هي الفصل في هذه المسألة ومنها يعلم علة هذا الحكم وهو ثبوت وصف الشرك بمجرد التلبس به دون إقامة حجة وبلوغ رسالة وهذا الحكم عام مضطرد بين جميع الخلق وكفة الأمم ألا وهي آية الميثاق وقبل الحديث عنها أنبه على أن العلماء قد اتفقوا على أن هذه الآية حجة مستقلة في الإشراك واختلفوا هل هي حجة مستقلة في العذاب أم لا؟ على قولين واختلفوا هل للإشهاد أخذ حقيقة بلسان المقال أم مجازا وهو بلسان الحال على قولين فهذا ما اتفقوا عليه وهذا ما اختلفوا فيه حتى لا تختلط المفاهيم وتنضبط الأحكام